الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إن من قبره مسلمين أولئك يُتَعُون أجرهم مرتين بما صلَّوَ ويدرَعون بالحسنات السيئة ومن ما يُفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا لَقُوا وَأَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أحببت وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا من أن تجدى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكما أهلكنا من قرية بطلت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين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 استعُل الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أ فلا تقلون وعدناه وعدا حسنا فهُو لَقِيَكَ مَنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يوم القيامة مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لونهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعنيت عليهم لنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى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 و هو الله لا اله الا هو له الحمد بينولا ولا وله الحكم وإليه ترجعون سرمدا إلى يوم القيامة من لا غير الله ياتيكم من لا غير الله بضياء أفلا تسمعون قل وَمَا دَنَا لِأَيَّامِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَا أَيُّهَا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم ينادئهم فيقول أَيْنَ شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل مت شهيدا فقلناتو برهانكم فقلناتو برهانكم تعلم ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وَاتَّنَاهُ مِنَ الْقُرُوذِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْنَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَمَتَرِفِ مَا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 فقالون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون فخسفنا به وبداره لرض فما كان له من فئته ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويك ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين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 إلا معاده قل ربي يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى إليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت لك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلى أن آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك لا وجهه لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ عَيْنَيْنِ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَابِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُوْنِ قَالَ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفلن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم, ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي قُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم مع أثقالهم ولا يوم القيامة عما كانوا يفترون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 يُعذِبُ مَن يَشاءُ وَيُرْحَمُ مَن يَشاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَلْتُمُ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السماء وَمَا لكم مِن دُونِ اللَّهِ من ولا نصير والذين كفروا بآيات الله والقا ئي اولئك من رحمتي واولئك لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه ان قالوا اقتلوه او احرقوه فانجاه الله من انات ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون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 إنه في لاخنة لنا الصالحين ولو قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من, من العالمين أنكم لتاتون نَرَى الرِّجَالَ وَتَقُطُّونَ السَّفِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَر ثَمَّ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا تَنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ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 وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إن لم رأتك كانت من الغابرين إن منزلنا على أهل هذه القوية لجزم من السماء بما كانوا يفسقون ولقد ترتنا منها لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ شُعِيبَ فَقَالَ يَا قَوْمَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَأَرْجُو الْيَوْمَ لَا خِلَافَ وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَدِينٍ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجِفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاتِمِينَ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 بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلنا خذنا بذنب فمنهم من ارسلنا عليه حاطبا ومنهم من خذفته الصيحه ومنهم من خففنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن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 ان الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء الله وهو العزيز الحكيم وتلك لمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لايه للمؤمنين اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم